أرسلنا إلى السغيرة فسمعها بتملذة لا يجوز لا يجوز لقوله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سأ أن وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعت الآيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقولوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ولقوله تبارك وتعالى رأنا السغيرة سخر من إسرائيل على لسان داود وأイス بن موريا ذلك عصوا وكان يعتدون كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره وتغيير المنكر له درجات فإذا كان الإنسان لا يملك أن يغيره بلسانه فإنه يملك أن يغيب عن شعور هذا المنكر فلذلك ينبل عليه ان يقول والا كان مشاركا